وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون قد قدمنا معاني الأمة في القرآن في سورة هود والمراد بالأمة هنا الشريعة والمله والمعنى أن هذه شريعتكم شريعة واحدة وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات وامتثال أمره واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما شرعه لخلقه وأنا ربكم فاعبدون أي وحدي والمعنى دينكم واحد وربكم واحد فلم تختلفون وتقطع أمرهم بينهم أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا فمنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفراق المختلفة ثم بين بقوله كل إلينا راجعون أنهم جميعهم راجعون إليه يوم القيامة وسيجازيهم بما فعلوا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة وتقطعوا أمرهم بينهم المعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا شتى انتهى وظاهر الآية أن تقطع متعدية إلى المفعول ومفعولها أمرهم ومعنى تقطعوه أنهم جعلوه قطعا كما ذكرنا وقال القرطبي قال الأزهري وتقطعوا أمرهم أي تفرقوا في أمرهم فنصب أمرهم بحذف فيه ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية قوله تعالى عن الكفار إن وجدنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين ومن ذلك قول نابغة ذبيان حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثم ذو أمة وهو طائع ومعنى قوله وهل يأثم ذو أمة إلى آخره أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعا وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين من أن الدين واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف وأنهم مع ذلك اختلفوا وصاروا فرقا اوضحه في سورة قد أفلح المؤمنون وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم وذلك في قوله تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين وقوله في هذه الايه زبرا اي قطعا كزبر الحديد والفضه اي قطعها وقوله كل حزب بما لديهم فرحون أي كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعا فرحون بباطلهم مطمئنون إليه معتقدون أنه هو الحق وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع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 وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن هذه هذه اسم إنا وخبرها أمتكم وقوله امه واحدة حال كما هو ظاهر قوله تعالى لهم فيها زفير ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى وأظهر الأقوال في الزفير أنه كأول صوت الحمار وأن الشهيق كآخره وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود كقوله في هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها الآية قوله تعالى وهم فيها لا يسمعون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لا يسمعون فيها وقد بين في غير هذا الموضع أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون كقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما الآية وقوله ونحشره يوم القيامة أعمى وقوله ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون مع أنه جل وعلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية وقوله قال ربنا أبصرنا وسمعنا الآية وقوله ورأى المجرمون النار الآية قال المؤلف رحمه الله وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في طاعها فأغنى ذلك عن إعادته هنا وبهذا التنبيه نأتي إلى نهاية لقائنا أيها المستمع الكريم ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته